بسم الله الرحمن الرحيم ونوحي إ ل ي أ ن ه استمع نفر من الجن فقالوا ف ق انا ل سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يهدي إ ل ى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أ ح د ا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وانا ظننا أ ن ل لن ا تقول الانس والجن على الله كذبا و إ ن ه كان رجال من ا ل إ ن س يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا و إ ن ه م ظنوا كما ظننتم أ ن يبعث الله أ ح د ا و إ ن ا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لان يجد له شهابا وصدا وانا لا ندري اشر نريد بمن فلرب ي ا أ ام اراد بهم ربهم رشدا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرا موسوعه ا أن ل ن نعجز ا ل ل ه س ي ا للعلوم أ ر ض و ن ن ج ز ه ه ر ب الاسلاميه ه د ى م ن به ف ن م ب ب ر ف ل اسماء ف ب خ الله ا ل ه س ن ى وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم ف أ و ل ئ ك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا و أ ن لو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم, لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا, كادوا يكونون عليه لبدا قال انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل إني لا إني أملك لكم ولا رشدا. قل اني لن يجيرني من الله أ ح د ولنجد من دونه ملتحدا إ ل ا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راونا ي ع ولندري ن اضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إ ل ا من ارتضى من و س و ل ف إ ن ه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أ ن قد بلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم و أ ح ص ى كل شيء عددا